مثل البهاء من الضياع يسرقهم جلادهم وجميعهم مستبشرون حتى إذا حان الخلاص رأيتهم عافوا النجاة وفضلوا أن يحشروا ألف العبيد سياق ذل غاصب وأبوا طريق معزة وتعذروا الف العبيد سياط ذل غاصب وابوا طريق معزه وتعذر مثل البهاء من الضياع يسوقهم جلادهم وجميعهم مستبشرون حتى اذا حان الخلاص رايتهم عاف النجاة وفضلوا أن يحشروا ألف العبيد سياظل غاصب وأبو طريق معزة وتعذروا ألف العبيد سياظل غاصب وأبو طريق معزة وتعذروا مثل البهاء البهائم الطياع يسوقهم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 الف العبيد سياط ذل غاصب وابوا طريق معزه وتعذر مثل البهائم من الضياع يسوقهم جلادهم وجميعهم مستبشرون، حتى اذا حان الخلاص رايتهم عافوا النجاة وفضلوا أن يحشروا ألف العبيد سياط ذل غاصب وأبوا طريق معزة وتعذروا ألف العبيد سياط ذل غاصب وأبوا طريق معزة وتعذروا